وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 Ala إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا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 السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 Al-Quran Al-Fatihah Ya ayuhah الناs, A'budu Rabbekeh, Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al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 فلا تجعلوا لله أَندَادًا وأنتم تعلمون وإن كنتم في رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Al-ladin yang qudzun ahad Allah min bagdimithaqhi, wayqutargun ma'amar Allah bihi, ayiucal wayufsudun fil aru, ulaikhum al khasirun.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 119. قال إني أعلم ما لا تعلمون 110. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang beriman dan orang-orang yang beriman dan orang فَلَمَّا آنَباهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَّا إِكَاءَصَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كُونِ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وان يا Wa aminu bima anzal tu mursal khalimah maghum, ولا تكونوا أول كافرين به، ولا تكونوا Awal kafirin بهِ ولا تشتروا بآياتِ ثمن قليل وَإِنَّا يَفْتَقُونَ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Wa aqimu salat, wa atu zakat, wa rka'u marga kigin. Atemuron nasi bil bil, wateson anfusakum, wa Wa'astainu bi al-sabir wal-salat, wa innahal kabiyatun illa 'alal khashyin. Al-ladzina yiznun anhumulaqu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 Waezna jinakum min alif al-gon yasumukum su al-ghazab yuzabpukun abnakum waeisthpyukun nisakum wafi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 وبعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 Fatuhul ila barikum, fakutul anfusakum, zalkum khairul l-kum. Inda barikum, fatab' alaykum. Innuhu huwa taubur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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا Mn aman bil Allah wa al Yum al Akhir wa amal salihan, falhum ajrohum عند Rabbihim, walla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 قال انه يقول انها بقره لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 Allah, Inhunya, Allah, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, Inhunya, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّا وَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 وقولوا للناس حسنا وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم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 وأتينا عيسى بن مرية ما البينات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَهْتَهُ وَأَفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُونَ فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عندهم بِاللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ لِسَمَ اشْتَرَطُوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغَيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغضب على غضب 129. And if they say to them, believe in what Allah gave, they say to them, believe in what we gave to them, and قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مؤمنين مسابِل بيناتٍ مَتَخذتمُ العجلَ مِنْ بعدهِ وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا Katakan, "Sesungguhnya kami mendengar dan kami berusaha, dan kami minum dalam hati mereka dengan kemarahan karena kekufuran mereka. Kanat laku mudaul akhirat عند Allah khalcata min donin nasfateman nahu al maut in kuntum sadiqin walaiyateman nahu abdah bima qaddamet Allah Alim bil Zalimin, ولا لهم أحراص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا Yawadu أحدهم لو yu'ammer ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن yu'ammer والله بصير بما يعملون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 مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ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 بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّنَّهُمْ مِنْ ان لله خائر لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقلنا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم Maha yaudzul Ladin kafiru min ahli al Kitab wal Mushrikin aini عليكم min khair min Rabbikum. Wallahu yahtaz b rahmatihi maa yasha. Wallahu dul Fadzil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 وَالذَّكَرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ Fagfu wafhu hatta yati Allah biamri. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Wa akimu salat wa atu zakah. Wma tukdimu li amfus min khair tajdohu عند Allah.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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يثنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب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 ولاين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يثنونه حقّة لآتيه أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 30. 30. 30.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 قال ومن كفر fa amtatuhu qalilan thumma ila adhabin nadiw wa bi'sal naseer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 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم.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 وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 121. 121. 122. 123. 122. 123.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 Qul bal millat Ibrahim hani faw wa ma kaan min al Mushrikin. Qulu aman bilillahi wa ma unzil Rahimah, wa Ismail, wa Ishak, wa Yaqub, wa asbabat, wa Ishak, wa Yaqub, wa asbabat, wa ma'at لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيهم الله Wahyu al-Sami' al-Galim. Sabr Allahi, dan yang lebih baik dari Allah Qul atuhadjoonana fi Allah, وهو ربنا وربكم, ولنا أعمالنا, ولكم أعمالكم, ونحن له مخلصون. Am takulon in Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqob, wa asbab takanu Hudan atau Nasara? Qul aantum agamu amillah, wa man azlamu min man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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا Kem dari ilmu, Inna k, jika lama yang zalim, Al-lazin atehina hmu al-kitab, yagrfonhukma yagrfon abnawahum, Wainn fliqam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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليأتمن عمتي عليكم وليأتمن عمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويُزكِّيكم ويُزكِّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولون من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصابرين Al-Ladin, jika acabatum musibat, qaloo innalillahi, wa innailaihi rajuun. Ulaik, alaihim salawatum min Rabbihim, wa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 kau yang akan menghukum mereka, Allah menghukum mereka, dan orang-orang yang berbuat jahat, Allah menghukum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 Wa ilahukum ilahul waheedillah illahillahul rohmanul rohiim. Innafi khalq al-samaat wa al-ard wa axtala fil-lail wal-nahari wa al-fulki latti tajri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 Walau yang yang telah mencederakan, itu kerana kesengsaraan. Kekuatan Allah kepada semua orang, dan Allah adalah Sangat 119. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 110. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 Sukulu mmafi ala'z halaloh, tabibah, walat tabi'uh khatwat al shaytan. Inna hu lakum adu mubin. 126. وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Wahai! Jika diberitahu untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, "Kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan." Kita telah dijadikan ayah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 Ya ayuhah الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهلهن لغير الله فمن ينظر غير باع و لا عاد فلا إثم عليه Inna Allah wa furuul Rahim. Innaal-lazina yaktumun ma'ān. انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار Ulaikah yang makan dalam perut mereka, kecuali Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak memberi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 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 118. الذين صدقوا yang berkata, dan mereka adalah orang-orang yang berkata. 119. Oleh itu, yang berkata, berkata kepada anda, berkata فَمَنَّ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Walakum fil al-qisas hayatul yaunil albab lalakum tattaqoon. Kutub alaiykom iza hadar ahdakum al-maut in terak khairil wasiyatul walaidin wal akribin bil ma'roofi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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم Ya ayuhal الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَتُهُ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ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 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 Ahih lalakum Lailatul Ciiamiruathul Ila Nisaikum Henna Libasul Lakum Wa Antum Libasul Lahum Alimallah An Nekum Kuntum Takhtanun An Fussakum Fatab Aliyakum Wa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 ولا تباشروهن وانتم معاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن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 Watu Allah, walamu an Allah Shaidul Gharab. Al Haji Ashhor M'Alumat. Faman fard Fiin Al Haji, fala Rfath walafusuk walajidal Fi Al Wahai! Apa yang kamu lakukan dari kebaikan, diilhamkan Allah. Dan kamu berzina, maka kebaikan itu bertambah. Dan kamu berbuat baik, ya Allah, untuk Faidah awtum min arafat, fadzkur Allah عند al mash'ar al haram, wa dzkuruh kama ada kum, wa in kuntum أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا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 تينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا نا اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.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 121. And if the land is turned on, it will be lost in it, and it will take the word and the seed, and Allah does not love the destruction. 122. And if he said to him, take care of Allah, he took the reward with the reward, then Wahai manusia, janganlah kamu membiarkan dirimu menjadi salah satu dari orang-orang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 قَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ Walaupun Allah turjung urusan, selain Israel, kami datang kepada mereka dengan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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 125. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم Mesthum al-baksah, al-zallah, azulzilu hatta yqul al-rasul, wal-ladin amanu mahe meta nassr Allah. Alainna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 وما تفعلوا من خير فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن Walame mua'mnaan khairum min mushrikatoo walau a'jabat kum. Wallaatun khipul mushrikin hatta yu'mnu. Walabdom mua'mnaan khairum min mushrikoo walau a'jabat 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14.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 وابو ولتهن احق بردهم في ذلك ان اراد يصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللذجار عليهم درجه والله عزيز حكيم 129. الطلاق مروتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يخيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْلٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غِيرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ رَاجَعَ إِلَى يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود الله بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في عن تراضٍ منهم وتشاور فلا جناح عليهما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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah apa yang telah kami ajarkan kepadamu, dan لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فليضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتد قدره متاعا بالمعروف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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسْطُورِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 و الله يقبض ويبرز وإليه ترجعون ألم تر إن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله.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 فَلَمَّا فَصَل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمهم فإنه مني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 اِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 116. Jangan lupakan� sampai dasulah kepada��ONGMeng этоula, tapi Allah ei merπά放wa kepada orang-eatelli. 118. Tpacking hebat Allah, apakahバ nickel wenn calveset Myekel女士? 129. And of you are of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 ولو شاء الله ما قتت ولاكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا امنوا بما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 129. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 120. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليم العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم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 قال بل لمثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكتوها لحما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 Makhluk yang menyenfikun amal mereka di sisi Allah, seperti sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَىً لهم, لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kaulum mafuuf, wa maufiraan khair min sadqati yatbagha ada. Wallahu aniun halim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين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 14. فإن لم يصبها وابن فطل 15. والله بما تعملون بصير 16. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 Kذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Ya أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض Walau tiap-tiap al-qabiz minhutunfikun, walastum baaakhidhihi illa antumizu fi. Wa'alamu anallah waniyun hamid. Al-Shaytan yagidukum fakr, wyaamurukum bil fashshah. Wallahu yagidukum ma'furatam minhu wa thabla. Wallahu asy' alim, yuatin al-hikmat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 Wain tukhfuha wa tautuhal fakrā, afahu wa khayulakum, wa yukfiru ankum min syiātikum, wa Allah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 Al-ladin ya'kulun riba, la yqomun illa kama yqomu al-ladin ytaqbttuhu syaitanu min al-mas. Zalik b'annhum qaloo inna ma albiyug mithlul riba, wa 121. 122. 123. 124. 125. 125. 126. 126. 127. 137. 138. 148. 149. 159. 159. 169. 161. 161. 161. 162.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 29. 29. وتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله، وتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يُظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمم فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأذى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة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 Wain tafgalo, fa innahu fusukum bikkum. Watqullah, wa yu'almukum Allah. Wallahu bikkul shayin alim. Wain kuntu mala safaru, wa lam tajdu kataban,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 yang t referred oleh Allah memíonderi seg Ni, allah inilah mut/. 129. 107. Kullun aman bila Allah, wa malaikatnya, wakutubhi, warusulhi, la nufarqu baina ahdin min rusulih. Waqalu samna, waatagna, ufranak Rabbna, waileik almasir. La yukalfu Allah nafsa Lahaa yang kusabet, walaupun maktasabat. Rabbana, lalu apa yang kita lupa atau kita salah? Rabbana, dan janganlah engkau menahan kita dengan kesulitan seperti yang